التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين مَا كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربا من بعد مِن بَعْدِ مَا تَبَجَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ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 لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاذ يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إِنَّهُ بِهِمْ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ